إن هبت النسمات من أردانها أو قاعها وحرارها ورباها فالمسك يقصر لا يفوح كفوحها طيبا ولا عرف المثيل شذاها لا غروة ما دام الإله أحبها من بقعة ولمصطفاه حباها تؤوي ومن مضى بتأدب فيها وتنفي كل من عاداها كالكير ينفث عنه كل خبائث كم ذا ترى لخبائث أشباها ما قلت غير الحق جاء بحقها صدقا وحسب المؤمنين فداها نعم إنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيها ومشى فيها وأكل منها وأكل تمرها ومات ودفن بها نعم في هذه المدينة التي تتجلى فيها بركات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة فقال اللهم بارك لنا من البركة بضعفي ما جعلت بمكة من البركة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وها نحن نجد هذه البركة ونجد أثرها كما تشاهدون في موائد تحمل من جميع اللغات والأجناس والألوان ومن جميع الأسنان يعبدون ربا واحدا يرجون ما عند الله يرجون مغفرة ربهم يرجون رحمة خالقهم وأعلم بأحوالهم لا إله إلا هو سبحانه إنا كنا من الظالمين إخوة الإيمان إن المتفكر في عظمة السماء والأرض ليملأ قلبه باليقين في عظمة الخالق سبحانه جل في علاه فهو خالق السماء وخالق الأرض وما بينهما هو ربنا وحسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نشاهد وإياكم هذه الجموع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سحاته وأرقته وبعد أن من الله عليهم بختم كتابه في ليلة الأمس فطابت بها نفوسهم وأرواحهم فعسى ربي أن يتقبل منا ومنهم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 وَآتِن ماَا وَعَتنَا على رُسلِك وَل تُخزِنَ يَومَ القِيامَ إِكَ لا تُخلِفُ المحات اللَّم تَقَبّ مِن عصامَنَا وَقِي مَنَ وَصَالِحَ مالِناَا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إخوة الإيمان لحظات يسيرة وتقام صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفاناح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استو اعتدلوا الله أكبر الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون تامو مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم اين يشرب بها المقربون الله لمن حمده الله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 الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah-u aqbar,